بسم الله الرحمن الرحيم طاقيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين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 فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزيون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان مؤمنين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 توم تأكلون؟ قال لئن اتخذت إلهاً غيره لاجعلنك من المسجونين. قال ولو جئتك بشيء مبين. قال فأتي به إن كنت من الصادقين.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 فماذا تأمرون قالوا أرجه وآخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لنيقات يوم معلوم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 ذل من المقربين قال لهم موسى القوم أنتم القرءون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزت فرعون إن لناحن الغالر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 إنه لك بيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبانكم أجمعين قالوا لا ضير إنها إلى ربنا أطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فارسل فرعون في المدائن حاشرين شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها إسرائيل، فاتبعهم مشرقين، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن لمدركون، قال كلا إنما يا ربي سيهدين، فأوحينا بيعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطوض العظيم وأذلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لا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 تومواباؤكم الأقدام، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، <تصفيق> الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويشفين، وإذا مرض فهو يشفين.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 وَجُنُودُ إِبْلِيسَ يَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نَسَوْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لنا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 كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين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 تكونن من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فانجيناه ومن معه في الفلك المشحور أكثرهم مؤمنين وإن ربك لَهُ العزيز الرحيم كذبت عاذ للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله راطعون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 فاتقوا الله واطعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم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 وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله واطعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون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 ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لا تهو وما كان أكثرهم مؤمنين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 دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مَطَرًا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطاط المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما حَرِينَ وَمَا أَنتَ إلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظُنُوكَ لَمِنَ الْكَافِرِينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُ فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لا وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأنين وعلى قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أو لم يكن لهم آية أي علمه علم أبني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقالوا عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمن به حتى يروا العذاب الأليم فيأسيهم باته وهم لا يسرون فيقولوا هل نحن ننظرون اف بعذابنا يستعجلون اف رايت ان متعناهم سنين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 يا من قلبا ينقلب.